إثنى عشر استمع إلى النص ثم قرأه حكايات ألف ليلة وليلة حكايات ألف ليلة وليلة كتاب مشهور وفيه حكايات متنوعة من الحضارات العربية والهندية والفارسية وفيه قصة سندباد البحارة وسندباد الحمال وقصة علي بابا واللصوص الأربعين وقصة علاء الدين ومؤلف هذا الكتاب غير معروف